أحسن الله إليكم بارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين هذا السائل يسأل عن الصيام في هذه الأيام من شهر العشر الأول من شهر الحجة هل هو جائز للحاج قبل الإجابة على هذا السؤال بالأمس ذكرت لكم لطيفة وهي قصة الذي قضم شعر زوجته لم يجد يعني مقص وقضم شعر زوجته والقصة موجودة في الموطا للإمام مالك القصة موجودة في الموطا للإمام مالك وفي عدد من كتب السنة عن ربيعه بن عبد الرحمن أن رجلا ربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت أتى القاسم بن محمد وقال إني أفضت وأفاضت معي أهلي, وأفاضت معي أهلي ثم عدلت إلى شعب ثم عدلت يعني ملت بأهلي إلى شعب فذهبت لأدنوى من أهلي فذهبت لأدنوى من أهلي فقالت إنني لم أقصر من شعري فقالت إنني لم أقصر من شعري بعد قال فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين مرها أن تأخذ من شعرها بالجلمين يعني بالمقص مرها أن تأخذ من شعرها بالجلمين أي بالمقص نعم فيما يتعلق بالسؤال المطروح الصيام في هذه الايام المباركه سواء للحاج او غيره داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايامنا العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر داخل في عموم الحديث ورد فيه حديث خاص في صيام العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من يقويه ومنهم من له فيه كلام لكنه داخل في عموم هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن الى الله من هذه العشر والصيام من جملة الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وفي الحديث قال الصوم لي وأنا أجزيبه فالصيام داخل في جملة الأعمال الصالحة لكن إذا علم الحاج أن أن صيامه في هذه الأيام يضعفه عن المشاعر والتنقل لأدائها وترك الصيام من أجل ذلك فلا فلا بس وصيام هذه الأيام طاعة من الطاعات وعمل صالح من الأعمال الصالحة التي يستحب الاستكثار منها في هذه الأيام التي هي التي هي خير أيام السنة على الإطلاق نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل عن كثرة التردد على مزد قباء فهل في كل تردد عمره إذا إذا تيسر الإنسان الذهاب إلى مسجد قبا ففي الحديث من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره فالأتيام مسجد قبا وتكرار المجيء إليه متى تيسر للعبد، فإنه يؤجر على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قبا كل سبت قيل كل سبت أي كل يوم سبت وقيل كل سبت أي كل أسبوع نعم حسن الله إليكم هذا يقول من المعلوم أن الحائض لا تدخل المسجد فكيف تسعى بين الصفا والمروه الحائض إذا كانت أدت إذا كانت أدت الطواف طواف الافاضه ولم يبقى عليها إلا السعي فلا يشترط في سعيها الطهارة ولهذا لا حرج عليها أن تدخل لتتم, نسك لتتم نسكها تستثفر بقماش أو نحوه أو فوط أو نحو ذلك وتؤدي السعي ولا حرج عليها نعم ويقول أن الصفة المروا الآن داخل المسجد إذا كان لزم الأمر لذلك لقضاء نسكها وستسافر ربما ايضا لا يتهيا لها رجوعا إلى مكه خاصا من ياتون من بلاد بعيده لا حرج عليها تستثفر وتطوف ولا حرج عليها جاءت اسئله كثيرة عن استخدام المشبك أو الأزرة هذه التي توضع المكابس في, في الاحرام هل هي جائزة؟ المشبك أو الأزارير التي توضع في الرداء قد يلبسه البعض ويكون أشبه ما يكون بالمخيط أو أشبه ما يكون بالفنيلة لكثرة الأزارير والمكابس التي يضع فيها فما كان من هذا القبيل لا يلبس ما كان من هذا القبيل لا يلبس لكن إذا احتاج المحرم إلى مشبك واحد يمسك فيها الرداء من طرفه حتى لا يسقط لا حرج في ذلك أما وضع مشابك متعدده وأزارير متعدده حتى يصبح الرداء أشبه بالقميص أو الفنيلة له جيب وأشبه ما يكون بالقميص أو بالفنيلة فهذا لا يلبس وإذا كان في في الرداء الذي مع الحاج ازارير مثبتة فيه يلبسه لكن لا يستعمل ازارير يعني لا يشتري آخر لا يكلف نفسه شراء آخر يستعمله لكن لا يستخدم تلك الأزارير التي ثبتت فيه نعم حسن الله إليكم جاءت أسئلة كثيرة في من أين يحرم الحاج الذي يريد أن يحرم عن غيره مثل غيره يحرم من الميقات من أراد أن يحرم عن غيره يحرم من الميقات فإذا كان وصل إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة وإذا كان وصل إلى من طريق اليمن يحرم من يلملم فمن أحرم عن غيره يحرم من الميقات الذي يمر به نعم أيضا يقول آخر أنه جاء المدينة ثم أراد أن يحج عن الغير كانت نيته أن يحج عن نفسه فهل يجوز له أن يحج عن غيره طالما أنه, أنه, أنه لم يعقد النية فالأمر واسع طالما أنه لم يعقد النية فالأمر واسع وأما إذا عقد النية لا يغير إذا عقد النية مثلا لبى عن والده بالحج ومشى قليل في الطريق قال لا أريد أن أغيرها وأجعلها لوالدتي مثلا أو أجعلها لنفسي ليس له ذلك ليس له ذلك إلا إن كان أحرم عن غيره ولم يحج عن نفسه إذا كان أحرم عن غيره ولم يحج عن نفسه فهذه النية لا تفيد لأنه يحج عن نفسه ولهذا الرجل الذي قال لبيك عن شبرمه أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أن يحول النية لتكون عنه ثم فيما بعد يحج عن شبرما سأل الله لكم سائل يقول هل يجوز شراء كبونات الهدي من المدينة لا بأس في ذلك لا بأس في شرائها من المدينة لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك من شرائها في المدينة في مثل هذه الأيام لا بأس في ذلك من الجهة المعتمدة المتعلقة بالهدي والأضاحي لا بأس في ذلك نعم بارك الله فيكم هذا سال يقول بعض النساء إذا نفست فإنها لا تصلي حتى تكمل الأربعين حتى لو طهرت, طهرت هذا من الخطأ لأن المرأة يعني المرأة صلاتها تتعلق ب. سواء في الحيض أو, النفا أو النفاس تتعلق بالدم النفسة إذا كان الدم مستمرا تبقى نفسة لا تصلي لكن إذا توقف الدم بعد ثلاثين يوم مثلا إذا توقف الدم تماما بعد ثلاثين يوم تصلي وإذا استمر بعد الأربعين الدم لو استمر الدم بعد الأربعين تصلي لأن حد النفاس أربعين يوما فالدم الذي يكون بعد الأربعين هذا ليس دم نفاس وإنما يعتبر دم استحاضة فدم النفاس حد أربعين يوم فبعد الأربعين تصلي المرأة ولو كان الدم مستمرا وإذا توقف الدم قبل الأربعين فإنها تغتسل يلزمها أن تغتسل وتصلي نعم السلام عليكم هذا سائل يسال عن الاطباع هل هو في الثلاثة الاشواط الأولى فقط الاطباع في كامل الاشواط السبعة من طواف القدوم في حق القارن والمفرد وطواف العمره في حق المتمتع هذا سائل يقول ما معنى الله أكبر ويقول أيضا هل يجوز الذهاب كل جمعة إلى قبر سيد عبد السلام والذبح عنده والطواف به قربة لله عز وجل نقول الله أكبر الله أكبر هذه كلمة من جملة كلمات أربع هي أحب الكلام إلى الله قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال عليه الصلاة والسلام لان أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقول الله أكبر من السؤال الذي قاله القائل نظير قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث بواقد الليثي حديث بواقد الليثي قال رضي الله عنه كنا حدثاء عهد بإسلام كنا حدثاء عهد بإسلام فمررنا بسدرة فمررنا بسدرة يقال لها ذات انواط اتخذها المشركون يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون بها ف قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلها فأولا التكبير التكبير يعني تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأنه لا, لا شيء أكبر من الله قل أي شيء أكبر شهادة قل قل الله فالتكبير يعني اعتقاد المسلم أن الله سبحانه وتعالى لا أكبر منه جل وعز وأنه أكبر من كل شيء ولهذا جاء في الحديث حديث عدي بن حاتم قصة إسلامه وكان مترددا في الإسلام كان مترددا في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام ويقول ما الذي يجعلك تنفر من هذا الدين يا عدي يقول له عليه الصلاه والسلام يا عدي ما يفرك ما يفرك يعني ما الذي يجعلك تفر من الاسلام ولا تقبل عليه يا عدي ما يفرك اي أن ان يقال لا اله الا الله ايفرك أي ان أن يقال لا إله إلا الله وهل اله غير الله ثم قال له يا عدي ما يفرك ايفرك أي ان أن يقال الله أكبر ايفرك أي ان أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى وقد مر معنا قول الله سبحانه ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دون والباطل وان الله هو العلي الكبير وقول الله سبحانه حتى اذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فالله سبحانه وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه الذي لا اكبر منه ومما يعين على معرفه هذا الأمر وهذا الاعتقاد أن تتأمل في مخلوقات الله في مخلوقات الله العظيمة الكبيرة مثل ما جاء في آية الكرسي قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم قال بعض أهل العلم ذكروا الكرسي في هذه الآية جاء بمثابة التوطئه لبيان عظمة الله إذا كان مخلوق من مخلوقات الله مخلوق من مخلوقات الله بلغت عظمته وكبره أن وسع السماوات والأرض وهذا الكرسي المخلوق الكبير العظيم لا يساوي شيء بالنسبة للعرش المجيد ويوضح ذلكم حديث أبي ذر حديث أبي ذر الذي خرج مخرج التفسير لآية الكرسي عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات تصور قطعة من حديد صغيرة رميت في صحراء وقيل ما نسبة هذه الحلقة الصحراء؟ ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات ونسبة الكرسي إلى العرش مثل ذلك يعني ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات هذه مخلوقات لله هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى هذا كبروها وهذه عظمتها فكيف بالرب العظيم والخالق الكبير العظيم سبحانه وتعالى ولهذا قال في آية الكرسي أعظم آية في القرآن قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقول المسلم الله أكبر اعتقاد كبر أن الله عز وجل الكبير المتعال وأنه لا شيء أكبر منه ولا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى وتأتي هذه الكلمة تحريما للصلاة ولا, ولا يحصل تحريم الصلاة إلا بها الله أكبر لو قال الله أعظم أو الله أجل أو غير ذلك ما, ما, ما, ما, ما يحصل التحريم بالصلاة إلا بالتكبير الله أكبر وإذا كبر المسلم ربه سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر محققا العلم والفهم لما تعني هذه الكلمة أخرج من قلبه كل تعلقاته أخرج من قلبه كل تعلقاته أي شيء يتعلق القلب به ويلتفت إليه ليس بشيء الله أكبر من كل شيء الله أكبر سبحانه وتعالى من كل شيء فإذا قال الله أكبر ذهب محققا لمعنى هذا التكبير معتقدا لمدلوله خرج وانطرج من القلب كل التعلقات كل التعلقات هذا فيما يتعلق بمعنى هذه الكلمة أما والعياذ بالله الذبح للقبور والذهاب للقبور بقصد دعاء المقبورين والسؤال أهلها والاستنجاد بهم وطلب الشفاء منهم والعافية وبلغ الأمر بلغ الأمر في, في, في بعض المناطق إلى حد السجود إلى حد السجود يستد القبر يستد القبر أذكر أنني مرة في, في, في دولة من الدول ونحن في الطريق مررنا بقبر فأحد من معي في, في السيارة قال لي هذا القبر يعبد من دون الله هذا القبر يعبد من الله قال لي حتى السجود قال حتى السجود من أناس ينتسبون للإسلام من أناس ينتسبون للإسلام قال لي حتى السجود حتى السجود قلت يا أخي ما أظن سجود قال سجود يضع جبهته يأتي إلى القبر والقبلة خلفه والقبر أمامه ويسجد ويضع جبهته على الأرض ساجدا قلت ما أظن يا أخي ما أظن ما أظن الأمر يبلغ هذا المبلغ وسكت سكت محدث ولما جاء بعد العشاء واذا به يأتي لي ومعه جواله ومع جواله قال لي انظر ويريني شيء ما يصدق يا اخوان والله يعني يؤلم قلب الغيور وإذا بامرأة مسنة, امرأة مسنة جاءت متلهفة مقبلة على القبر وما أن وصلت إلى القبر وإلا تخر, تخر ساجدة وتستمر ساجدة والقبر أمامها ف. هذه, هذه الأعمال وتلك الممارسات من سجود للقبور من دعاء لها من استغاثة بها من طلب مدد منها من ذبح لها من نذر لها إلى غير ذلك هذه أمور كلها منافية للتوحيد كل المنافات ومصادمة للتوحيد كل المصادمة وناقضة للدين ومضطلة للأعمال هذا هو الشرك الذي بعث نبينا عليه الصلاه والسلام بابطاله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت فالعبادات كلها لله سبحانه وتعالى العبادات كلها لله لا يصلى الا لله ولا يركع ولا يسجد إلا له ولا يذبح ولا يندر إلا له ولا يدعى الله، ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد وتجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة إذا سألت فاسأل الله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 علينا جميعا بالتوحيد وأن يجعلنا جميعا من محقق التوحيد وأن يعيدنا جميعا من الشرك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين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 وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في اسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين وتبعل التائبين اللهم واكتب يا ذا الجلال والإكرام الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج